مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ فَمَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قُتِلَتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلْتَةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ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 وَأَنْشَأَ كُرْسِيَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا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 119. فأج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك 110. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت 111. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب 112. فأتي بها من المغرب فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَابْهَثِ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أَوْ كَالَّذِينَ مَرُّوا عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالُوا أَنَّى يحيي, قال يُحْيِي هَٰذِهِ قَالَ أَنَّى يُحْيِيهَا اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا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 الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا من نواه ولا اذا ثم لا يتبعون ما انفقوا من نواه ولا اذل لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قوله عُرْفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَوْمَ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ شَيْئًا مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ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 اي يود احدكم ان تكون له جنة من نخيل من نخيل وعنب تجري من تحتها الانهار له فيها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 يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما اخرجنا لكم ومن ما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولست باخذيه ولست باخذيه الله 111. واعلموا أن الله غني حميد 112. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم 113. يؤتي الحكمة من يرى شاء ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر الا اولوا الالباب وما انفقت من نفقه او نذرت من نذر فان الله يعلمه وما للظالم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 وقراا الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنيا يحسبهم الجاهل اغنيا من التعفف تعرفه بسيماهم يَعْرِفُهُ بِسِيمَاهُ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً زينون وعلى يتامى فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون <تصفيق> الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس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 اصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار عثيم إن الذين آمنوا صالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا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 فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا نَّوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّهُ فَلْيُمِلِّ لِوَلِيِّهِ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ظَنٌّ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتَذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلَا يَأْبَى الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا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 والله بكل شيء عليم وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه فان امن بعضكم بعضا فليؤذن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 سيكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيعفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون